وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب ودموع العارفين وكما ذكرنا مرارا فمن يريد الله به خيرا يصب من وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ولأن العلماء هم ورثة الأنبياء فقد كان بلاؤهم عظيما وقد تعرض عامتهم لمحن وفتن لكنهم خرجوا من هذه الفتن كما يخرج الذهب الأحمر إذا أدخل النار يخرج أحسن رونقا وأشد بهاء ولم تؤثر فيهم هذه الفتن أبدا لأنهم تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكما مرت الفتن والبلاءات بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤثر فيه شيئا قط كذلك مرت بالعلماء وهم ورثتهم وهذا الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل أهل الحق لا تزيدهم الفتن والبلاءات إلا صبرا وشموخا وثباتا على الطريق ويتذكرون أنهم بهذه الفتن وهذه, البلاء وهذه البلاءات يحصلون على نصيبهم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الباطل يزيغون ولا, يصب ولا يصبرون وينقلبون على أعقبهم مثلهم مثلهم كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على عقب خسر الدنيا والآخرة فهكذا الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل أهل الحق إذا ابتلوا تذكروا أن هذا البلاء امتحان فصبروا عليه مهما كانت عواقبه ولم يزحزحهم عن طريق, عن طريق الله أبدا وإن بذلوا مهجهم وأرواحهم وما أهل الباطل فبمجرد ما يعرض لهم البلاء يبيعون دينهم ودنياهم ولا يلوون على شيء وشتان, وشتان ما بين الفريقين لا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد والنظر في سير العلماء وتواريخهم يصادف أمثلة رائعة جدا لتلك الفتن وهذه البلاءات التي وضع فيها العلماء الأفذاذ الكبار فخرجوا منها أحسن وأثبت مما دخلوا ومن هؤلاء ذلكم الإمام العلم الكبير تلميذ عبد الله بن عباس وحامل علمه سعيد بن جبير وكان أحمد بن حنبر رحمه الله تعالى إذا ذكر سعيد بن جبير يبكي إذا تذكره يبكي ويقول قتله الحجاج وليس على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علم سعيد ولكن الجبابرة والطغاة لا ينظرون إلى هذا ولا يعبأون بما ينفع الناس إنما كل مقصدهم أن يثبتوا عروشهم فهكذا صنع الحجاج مع سعيد كان سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه إمام أهل زمانه وأحد من ورث علم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وكان الحجاج بن يوسف الثقفي طاغية بني أمية مشتهرا بالفسق والظلم والتجبر والتسلط على أولياء الله عز وجل ولا ينسى التاريخ وقفته تلك البائسة أمام ذات النطاقين أسماء بنت ذكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها بعدما قتل ولدها عبدالله بن الزبير وكان ابن الزبير يومئذ أمير المؤمنين كان عبد الله بن الزبير يومئذ أمير المؤمنين المبايع له بالخلافة ولكن عبد الملك بن مروان سلط الحجاج بن يوسف أثق في هذا الطاغية السفاح على ولي الله عبد الله بن الزبير فضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير وصلب وبعث إلى أسماء رضي الله تعالى عنها فلم فلم تجب بعث إليها فلم تجب فقال لمن بعثه إليها اذهب إليها وأتي بها من قرونها اتي بها من شعرها وأسماء هذه بنت الصديق ذات النطاقين فلم تجبه إلى دعواه فأتى إليها وقال لها ما قال فقالت له رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا أراه إلا أنت، فلم ينطق بكلمة. تقول أسماء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يخرج من ثقيف من الطائف كذاب ومبير، الكذاب مسيلمة وقد رأيناه، والمبير الظالم الطاغية المبطل ألت وصدقت رضي الله عنها فقال إنك قد خرفت ثم قالت أتعيره وتقول له يا ابن ذات النطاقين نعم أنا ذات النطاقين وذلك أني شققت نطاقي فكنت أحمل في أحدهم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي أبي بكر وكنت أتمنطق بالآخر كما تمنطق النساء أشد به وسط يعني وتلك شكات ظاهر عن كعارها، فالحجاج لم يعبأ بأحد، وقتل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. رد عليه عبد الله بن عمر مرة لما أخطأ في أمر، فسلط على عبد الله بن عمر من ضربه بحربة مسمومة في رجله، فمرض عبد الله ومات على إثرها. وهذا السفاح لم يكن يقف في وجهه أحد، فوقع في يده سعيد المجبين على إثر أمر كان قد جرى. فأمر خالد بن عبد الله القسري واليه على مكة المكرمة فقبض على سعيد بن جبير وبعث إليه مخفورا مع إسماعيل بن واسط البجلي وهذه القصة صحيح هي ثابتة ولكن بعض هذه التفاصيل ذكرها بعض المؤرخين كابن خلكان وغيره وإن كانت فيها نظر يعني لكن يعني من باب بيان العبرة نأخذ بهذه الرواية المطولة على ما فيها من كلام لكن أصل القصة ثابت فيذكر بعض المؤرخين أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما أدخل عليه سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله قال له ما اسمك فقال اسمي سعيد بن جبير فرد عليه الحجاج قائلا لا بل أنت شقي بن كسير قلب اسم عكس اسمه الرجل اسمه سعيد بن جبير قال له انت مش سعيد انت شقي وليس ابوك بجبير بل هو كسير فقال له سعيد بل كانت امي اعلم منك باسمي انا امي سمتني وابي سعيد بن جبير فلا تقل انت غير هذا فقال له الحجاج شقيت انت وشقيت امك انسان فض غليظ لا يرعوي ولا يترك في أهل العلم إلا ولا ذمة فقال لسعيد شقيت أنت وشقيت أمك فقال له سعيد الغيب يعلمه غيره أمر شقاوتي وسعادتي ده غيب الله أعلم من الذي سيشقى ومن الذي سيسعد في الآخرة ده غيب لا يعلمه إلا الله فلا تحكم أنت بهذا علي ولا على أمي فقال الحجاج لابد لك في الدنيا من نار تلظى لن تخش النار في الدنيا قبل الآخرة فقال له سعيد لو علمت أن هذا بيديك لاتخذتك إلها من دون الله لو أعرف أنك أنت تملك, تملك النار والجنة وينفع تدخن نار أو جنة كنت عبدك أنت وخلاص لكن هذا لا يملكه إلا الله فقال الحجاج ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم فقال سعيد نبي الرحمة وإمام الهدى فقال الحجاج ما قولك في علي؟ أهو في الجنة أم في النار فقال سعيد لو دخلتها وعرفت أهلها عرفت من فيها ما دخلتهاش لسه ما عرفش فقال الحجاج ما قولك في الخلفاء فقال سعيد لست عليهم بوكيل فقال الحجاج فأيهم أعجب إليك تحب من أكثر فقال أرضاهم لخالقي فقال الحجاج ومن أرضاهم لخالقك قال علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم ربنا يعرف يعلم أنا لا أعلم فقال الحجاج أحب أن تصدقني ما تلفش تدل علي يعني تكلم كذا بصراحة ويلف نفسك تحقيق ما تحقيق فقال له سعيد إن لم أحبك لن أكذبك حتى لو أنا بكرهك كره العمى مع مر ما أكذب أكذب ليه ومن الناس أناس قد فطرت أنفسهم على الإباء فلا يستحلون الكذب أبدا في أي موضع كان ممكن يجامله ويعني يهش له ويبش ويداهنه حتى يخرج من هذا الأمر ولكنه كلمه بكلام الفصل صك به وجهه وسمعه كما يسك بالجندل ضربه بهذا الكلام في وجهه يعني فبوله أنا ما كدبش سواء بحبك بكرهك أنا ما كدبش عليك أبدا تماما كما قال أبو سفيان ابن حرب يوم ما سأله رأقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سفيان وكنت مرأً سيدا أتكرم, أتكرم عن الكذب أنا كنت رجل عظيم في قومي وكنت أستحي أن أكذب والله لولا الحياة والله لولا الحياة من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت على محمد ولكني أستحي أن أكذب مش خايف من حد بس مكسوف أعملها ما ينفعش أعملها والزهري رحمة الله عليه لما سأله هشام بن عبد الملك بعدما سأل غير واحد من التابعين عن, عن الذي تولى كبره يوم الإفك فقالوا جميعا هو أباء عبد الله بن, بن سلول فقال هشام كذبتم إنما هو علي بن أبي طالب ثم سأل الزهري وقال له ابن شهاب من الذي تولى كبره يوم الإفك فقال ابن شهاب عبد الله بن, بن سلول فقال له هشام كذب فقال الزهري أنا أكذب لا أبل لك والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب مباح ما كذبت أبدا حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاصن الليسي وعبيد الله بن عبدالله بن عتب عن عائشة قالت الذي تولى كبره عبدالله بن عبي فسعيد بقول له أنا عملي مكذب عليك بأكرهك بحبك مكذبش عليك هذا مبدأ قال الحجاج فما بالك لم تضحك لا تضحكش لي زينك فقال سعيد وكيف هضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار فقال الحجاج لكن نضحك, نضحك ليه؟ قال سعيد لم تستوي القلوب القلوب من شبه في ناس كده وناس كده ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت فجمعه بين يديه فقال سعيد إن كنت جمعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامة فصالح ينفع تتجمع المال تنفقه في سبيل الله تستر بنفسك من النار ماشي وإلا ففزعة واحدة تذهل فيها كل مرضعة عما أرضعت ولا خير في شيء من الدنيا إلا ما طاب وزكى فقال له الحجاج ويلك يا سعيد فقال, فقال سعيد لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقال الحجاج بعدما كل منه ومل مش عارف يأخذ ما أحاول باطل سعيد يكلمه بكلام الفصل فقال اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك بها اختار بها تحبها موتك مخنوق ولا أعمل فيك إيه ولا أطعك ولا أعمل فيك إيه فقال له سعيد بل اختر أنت لنفسك فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة أنت تختار أنا مش أخترها لحاج ما تصنعه في سيصنعه الله فيك فقال له الحجاج أتريد أن أعفو عن نفس كسيبك؟ فقال إن كان العفو فمن الله وأما أنت فلا ضراءة لك ولا عذر فقال الحجاج اذهبوا به فاقتلوه فلما خرج سعيد أخذ يضحك. فأمر الحجاج برده وقال أذهل عقلك أنت تقننت لما لقيت الموضوع بقى هتموت خلاص مخك أفلت يعني وتضحك من غير سبب فقال له سعيد كلا إنما أضحك وأعجب من جرأتك على الله وحلم الله عليك تصنع بنا هذا نحن أولياء الله والله الله تعالى حليم بك ويمهلك ولكن لن يهملك فأمر الحجاج بالنطع فبسط حتى يقتل عليه سعيدا ثم قال اقتلوه فقال سعيد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فقال الحجاج وجهه به لغير القبلة شوف الحقد نتهت موته خلاص ما يا أخي على القبلة لا عايز دخل النار برد يعني با دنيا وآخرا فقال وجهه به لغير القبلة فقال سعيد فإنما تولوا فثم وجه الله ما تفرعش يمين شمال كله لله قال الحجاج كبوه على وجهه لا يمينوا لكما خلوا بأوشه للأرض فقال سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فقال الحجاج اذبحوه فقال سعيد فأما أنا فأشهد والله أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة اللهم لا تسلطه على أحد بعدي فمات سعيد ولم يسلط الله الحجاج على أحد بعد سعيد ما هو إلا أيام بعد موت سعيد وحتى أصابت الحجاج أمراض لا يعلم سبيلها وكان ينام فيرى أنه يسمع في دماء ويأتي سعيد فيأخذ بتلبيبه في المنام ويقول له يا عدو الله فيما قتلتني قتلتني ليه؟ لماذا عذبتني وفعلت بما فعلت؟ يأتيه في المنام كل يوم فيأخذ بتلابيبه ويقول له يا عدو الله فيما قتلتني سله يا رب فيما قتلني فأخذ الحداد يقوم من نومه مذعورا ويقول مالي لي ولابن جبير مالي لي ولسعيد ولم يعش بعدها كثيرا ومات وانتقم الله لسعيد ابن جبيك وهكذا بماء العلماء لا تضيع هدرا وكل من آذاهم آذاه الله لأنهم أولياؤه والله تعالى يقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فكل من يعادي أهل الله عز وجل وأولياءه ينتظر حرب الله تعالى عليه إن اليوم وإن غدا ومات سعيد ولم يم الذكر ظل يترضى عليه ويترحم عليه إلى الأن وإلى يوم القيامة ومات الحجاج ويذكر بالشتن والسب ونحن لا نحبه ولا نسبه كما قال الحافظ الذهبي قال لا نحب هذا الرجل هذا لا يحب لأنه إنسان شر عمله الله بما يستحق أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليل أقبل والعنون ترق والقلب يومره الانين قام